اليوم صدر السما ما يا سع العصفور وانا معي الحزن وشلون يا سعد الارض ضاقت وصدري ما عليه قصور والريح ما هي على دربي بتدفاني انا بديت افقد شعوري بكل شعور محتاج لي جرح يا تيني ويوجاني زحمه فراغ ادخلتني في كثير امور معاني لاني معاها ماني بمعنى اي والله اني ثقلت من التعب والجور اصغر حجر سكتي قادر يوقع وناديت صوتي متابت تمر بالحنجور انت صدق اللي خلق الله ويعاني وقفت لكن نسيت ان الزمان يدور هو نفسه اللي دفاني وصار يمناي متى يجيني صباحك يا صباح انه شبعت بالذكريات اللي تجوان عشان اعيش الحقيقه عاذل ومعدور من هو يسامح كلامي قبل يسمعني لا يرجع لي مضى يا وقت يا المشكور انا على اللي مضى يا واكثر رجاء